قَيْلٌ لِمْ لِمَذَكِ الْمَذَةِ الَّذِي جَنْعَ عَعْلًا وَرَدَةِ يَحْسَرُ أَنَّ مَا كَلَّا فِي الْحُطَمَةِ وَمَا نَرَكَ مَنْ حُطَمَةِ يَا أَلَّهُ مُنْقَدَةِ Insultated poisons